أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصقلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبِيضِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَانَتْ هَذَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعْلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ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 فَمَكَفَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَقْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 Bağladı. Ya, ayıha Mala, İni alqia eli kitabun kârim. İnnehu min Sûlîman ve İnnehu bismillahi r-Rahman r-Rahîm. atuni muslimin.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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلة وكذلك يفعلون.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 فما آتَانِيَ الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم بها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 قيل لها دخل الصرح ما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير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 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنا لَهُ وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون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 فان جيناه واهله ان لم راته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشكون أَمَّنْ خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما أنفأ أنبتنا به فأنبتنا به حدا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 وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ آ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ أم يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ اِلهٌ مَعَ اللهِ ۚ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وَلَوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَذِهِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالِتِهِمْ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 صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ أَوْ مَا